Zobaczcie w Allah od średnich w tej chwili w bismu w bismu w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 ما تسبق من أمة أجلها وما يستخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تدين بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مغرين.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 لا يؤمنون به لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يعرجون. لقالوا إِنَّمَا سكرت أبصارها بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كُلِّ شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَى مَسْلُونٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فَقَعُوْ لَهُ سَاجِدِينَ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 هم من ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أوسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين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 وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابرا أولئي مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن أولئي ضيفي فلا تفضحون اتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون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 وَإِنَّهَا لَبِسْمِقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ مُبِينٍ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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيه فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى مَا متعنا به أَزْوَاجًا منهم وَلَا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا للمقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون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 يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك